And <radio> if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 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْفَرُونَ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 يسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 ولكن لا يعلمون و لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا و اذا الى شياطينهم قالوا لا معكم إنما نحن مستهزئون. Allah يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون.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 فَلَمَّا أظَعَتْ مَا حَوْلَهُ فَلَمَّا أظَعَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِّرُونَ صُمُّ بُكْمُ عُمْيٌ فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبر فيه رعد و مطر ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذرا من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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل وأنزل نزل من السماء ماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أنذاذ وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب. نزلنا على عبدنا فأتوا, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين.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 ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منه قبل قالوا هذا الذي رزقنا منه قبل وأتو بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها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 وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطنون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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بَأْسُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي وأعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 قلناهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم منه دم، فمن تبعه داية، فمن تبعه داية فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسراء وَإِلَّا ذَكُورُ نَعْمَتِ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُوا بِعَهْدِهِ وَأُوفُوا بِعَهْدِهِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّا يَفْرَحَهُنَّ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزَّكَاةَ واركعوا مع الراكعين